فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ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 خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله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 انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله مستطعون وسمعون وأطيعون وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَيْوُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقِرُّوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيُوَفِّرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Amen.